بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواه بخشن مهربان يا أيها المدثر اي أوكسيك خود پتاوتوا قم فأنذر هست خلطي بيدار کروا وربك فكبر وبرواردگارد بغور بجراء وثيابك فطهر وپوشاكد بباكرا راب ورج زفهجور. ودزل جناه الجرة. ولا تمن تستكثر. وشد مبقشوب زوري بزانيت. ولربك فصبر. ولا بربر ورد قارد خضرة بكرة. فإذا نقر في النقر. هركاتك فوكرة بكرنادا. فذلك يوم يوم عسير. أو الرجع الرجع كي على الكافرين غير يسيئ. لسر كافران سوك أسانيا. دعني ومن خلقت وحيدا. وأظلمנו أو كسبينا كدروستم كردوب التنهاء. وجعلت له ما لم ممدودا. وبنينا شهودا. وداري زور زبندم بداوة. وقراني آمادوب الدست. وَمَهَّدْتُ له تَمْهِيدًا وهو جيان بو راخست وبتون ثُمَّ ثم يطمع وان أزيد دوائي أما نشهش تابتما زياتي بدمي كلا إنه كان لآياتنا عنيدا نا تاوروان نبي براستي أو درباري آتاني ايما بباوريشي سأرهقه صعودا بمزوا سزاي سختي بيد جم إنه فكر وقدر چون كبير كردهو هلي سنگان قسكي خوي فقتل كيف قدر دق بكش توني هلي سنگان ثم قتل كيف قدر دوباره بكش بچه توني لك داوتاو ثم نظر لپاشان تماشايا چكرد ثم عبس و بسر أوسان ثواني قرج و روي ثم أدبر واستكبر. إن ذا بفيزيك فقال إن هذا إلا سحر يؤثر زاوتي أم قرآن هيتي ترنيا زادو يغنبك ورجيراو إن هذا إلا قول البشر ام قرانه هرجفتاري مروفه ساصليه سقر زودي خمدو زخوا وما ادراك ما سقر تو تزانيت كدو زختيا لا تبقي ولا تدرد اقريك هي الناهر يتوواز نا هنا للبشر با كم هالو بيست رجدك تو دي برجينه <تصفيق> وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكته وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا.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 Ta awanik tebiyam piedra ve dal niabın, ve bruada rekan bruaka yan ziyad bka. Ma fi ko pikdeno parşkreni am و parşrawa. Nada baratnawayam barhamar re piedra niha bohus kese. Nada baratnawayam barhamar re piedra niha bohus kese. Nada baratnawayam barhamar re piedra niha bohus ve kazgemaril aşkıranı parıvardıgarı to nazanı mıger herxoy ve ame tanher amuçgarı ve panden bo adamı. kala ve kamar. nawania swend bemang. ve gece idadı var. ve swend başok و halzda katu duruva. ve sabah إنها لإحدى الكبر بأجمند وزخيكك لش تسامنك جوركان نذير للبشر ترسين ربهمو خلتي لما شاء منكم أي يتقدم أو يتأخر بو أو كستك دواء بيجب كبر لتك ديا كل نفس بما كسبت رهينة هەموو کەسێک بارمتەی کردەوەی خۆەتی إلا ئەسح بەمین مەگەر هاوڵانی دەستی ڕاست لە چاکەکاران ف جتیتەسا کلە با خاتی بەهشتا پرسیال لە یەکتری دەکەن عل مجرم لە حاڵی ما سلككم في سقر هل بهشتكان ولم ادا توا كديما نوبيمان وتون تي اوي خستوتد زخوا قالوا لم نكن من المصلين اواني جوتيان املن ويشكران نبوين ولم نكن نطعم المسكين وخناك ما ندد بهجاران وكن وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَرُوْدَتُونَ لَقَلْ أَوَانَيْكَ رُوْدَتُونَ لَقْسَيْخِرَافَوْ بِأَشَرْعِدَا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ وَبَا وَرْمَعَنْ بَرُوْجِ دُوَايِنَ بُو حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ تَامَرْ دِنْيَا خَيْبِ يَقِرْتِينَ يترتكايتكا كاران هيت قازان تشامبيوناجينيت لهم عن التذكرة معرضين اوتيا <تصفيق> نرو ودجر لاموجاري قران كانهم حمر مستنفره علي كرهتشيفي سلكرن فرت من قسوره لشير يال دست كوملي تيرهاويج بل يريد كل أمرٍ منهم أن يؤتى صحو فم منشره. بل كُهَمُوا يَكِلُونَ أَيَبَتَ سَدْهَانَ مِكْلَوِيبُ <تصفيق> بِنِرْدَرِ الأَخَوَى وَكَبْرُوَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءَ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ بَاتَ سَوَرَوَانِ أَوْ نَبْنٍ بَلْ كُهَدْ كلا إنه تذكره باب حشمان بن وبراستي قرآن پندوآ مچگاریا فمنشاء ذكره ان ظاهر کسیک بیه ب پندیل وما يذكرون إلا أيشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أموجاري قرآن وناغراً، مقر خواب يبيت، خواش يا ولد ترسانا، وشيا ولد خوشبنا.